فلزوم علماء ا ل س ن ة الذين يمسكون بها ا ل أ م ة هو السبيل الوحيد بعد توفيق الله للسير الصحيح والسلامه من ا ل أ ه و ا ء والبدع و أ ن ا قد قلت و أ ك ث ر ت عليكم إ ن من فضل الله علينا في هذا الزمن بل مع الفضل من إ ق ا م ة الحجه علينا أ ن طبعت كتب ا ل س ن ة سنن العقائد وتوافرت في عصرنا م ط ب و ع ة و م ج م و ع ة بما لم يكن في عصر تقدمنا جمعها الله وتيسرت ت لو أ ر د ت أ ن تعد منها ا ل آ ن د و ل ا م ك ت ب ة ك ا م ل ة لعددت مسنده و م خ ت ص ر ة م ج ر د ة فماذا بعد هذا هل و ر ث ه ا لنا هؤلاء لنزين بها أ ر ف ص أ م أ ن ه م ورثوها لنا لنعمل بها والله ما ورثت إ ل ا للعمل بها ومن يقول إ ن في هذا مشقه على الناس هذا مخذل ولعله يرى في نفسه الضعف ف إ ذ ا ر أ ى في نفسه الضعف فلا يضعف غيره أ و لعله يريد أ ن يعيش كما قال ش ي خ ن الشيخ ا حمود التويجري رحمه الله يعيش بين قومه بالعقل المعيشي الذي يكسب به الجميع ويكسب به من الجميع فيكسب ا ل أ ص د ق ا ء ويتكسب منهم ولو كان ب م خ ا ل ف ة ما عليه السلام وهذا الباب خاصه هو الباب الخطير في هذه الايام, في هذه الأيام وهو الذي أ ف س د كثيرا من أ ب ن ا ئ ن ا وشبابنا وطلابنا فترى بعض من ينتسب إ ل ى ما عليه السلف الصالح ي أ ت ي ه شيء من الضعف والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أ ن هناك مؤمن قوي ومؤمن ضعيف ولكن المؤمن القوي خير و أ ح ب إ ل ى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير ف إ ذ ا ضعف هذا ا ل إ ن س ا ن فلا يحمله ضعفه على ا ل إ ن ك ا ر لهذه الطريق وعلى من أ ر ا د السلوك فيها ومن صبر وصابر فيها ودعا اليها واحتسب واحتمل ا ل أ ذ ى على ذلك ف إ ن هذا العلم دي وما بلغنا إ ل ا بعدما حصل الذي حصل ل أ س ل ا ف ن ا ا ل أ و ل ي ن منهم من قتل م ن ه م من, من ض ر ف ومنهم من حبث ومع ذلك وصلتنا ا ل س ن ة غضبه ط ر ي ة كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله ثم بسبب جهادهم رحمهم الله ورضي عنهم أ ج م ع ي ن لا اليوم في هذا الزمن العكس وقد جاءت ا ل م ق ا ل ة ا ل خ ب ي ث ة ا ل م ل ع و ن ة ا ل ن ك ر ا ء التي ت ص ف مشايخ ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة الذين يقفون في وجوه البدع و أ ه ل ه ا والمسهلين في أ م ر ه ا والمسلحين في طريق دعاتها أ و المسكتين أ ق ل شيء عنهم والمتساهلين في هذا الباب فيصفهم ب أ ن ه م متشددون ما هي ش ج ت ه م أ ن ا أ ط ل ب كل من قال إ ن ه م متسددون في أ ي باب تسددوا هذا السؤال هات أ ج ل الباب الفلاني ما هو نفق شدتهم فيه اذكروني ف إ ذ ا ذكره و إ ذ ا به كما قال القائل ولا عيب فيه غير أ ن سيوفهم بهن ف ن و ل من ق ر ا ء الكتائب لا عيب لهم إ ل ا ا ل ش ج ا ع ة ب ا ل ف د ع بالحق هذه ا ل ش د ة لكن أ ن يسكت على ا ل إ خ و ا ن و ا ل ت ب ر ي غ و ا ل أ ش ع ل والصوف والعقلان والطوران وكل من هب ودب ويعيش معه بالفكر المعيشي هذا اللي عنده ا ل ح ك م ة ولبس هذا الفجور جلباب ا ل ح ك م ة لتضييع أ ب ن ا ء المسلمين ا ل ح ك م ة هي وضع الشيء في موضعه ا ل غ ل ظ ة حيث أ غ ل ب الله والرفق حيث أ م ر الله إ ن الله رفيق يحب الرفق في ا ل أ م ر كله هذا لا يغيب ع ن ه هو ا ل أ ص ل فبما ر ح م ة من الله ل ن ت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ل م ن ف ض و ا من حولك فاعف و عنهم و ا س ت غ ذ ر لهم وشاركهم في وشاورهم في ا ل أ م ر ف إ ذ ا عزمت فتوكل على الله إ ن الله يحب المتوكلين ف أ م ر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا هذا ا ل أ ص ل لكن و ا ل آ ي ا ت ك ث ي ر ة و ا ل أ ح ا د ي ث جادة ك ث ي ر ة لا يتسع لها المقام لكن إ ذ ا جاء من يرفع عقيرته بالباطل ويستمر في ن ص ر ة الباطل أ و يؤول للباطل و ي ت أ و ل ل أ ه ل ه لا يريد أ ن يغضب ذلك المبطل و ا ل ن ت ي ج ة في المقابل يذهب أ ب ن ا ء أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة إ ذ ا جاء هذا المبطل ماذا يكون ردنا عليه ن ج ع و ه نبين له ف إ ن أ ب ى الله جل وعلا قال يا أ ي ه ا النبي جاهد الكفار والمنافقين و ا غ ل ب ع ل ي ه و أ ه ل ا ل س ن ة استدلوا ب ا ل إ غ ل ا ظ على المنافقين في ا ل إ غ ل ا ظ على أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدع ل أ ن فيهم شبع من النفاق ومن خطا للمنافقين و ا ل خ ط و ر ة على أ ه ل ا ل إ س ل ا م منهم أ ش د من الكافر م من ب ت د ع ا ل ا ل أ ص ل ي ا ل خ ط و ر ة على أ ه ل ا ل إ س ل ا م من أ ه ل البدع أ ش د عليهم من الكافر ا ل أ ص ل ي وهكذا ا ل أ ص و ل هذه م ق ر ر ة عند أ م ة ا ل س ن ة وفي أ ه ل ا ل س ن ة ا ل خ ط و ر ة عليهم من المميعين وليغضب من يغضب من هذه الكلمه الخطوره عليهم من المميعين اشد وانكح من اهل البدع الظاهرين لان المبتدع عرفناه وحل ونحذره باذن الله لكن الذي يعتذر له ويسوغ له هذا الذي يكون خطرا على اهل السنه